The. at منيته من كل شر سنه من كل اسم والفوز من الجنه من النار نسالك يا رب الفوزا يوما قضاء وعيش الصاعده ومنزل الشهد مرافقه الانبياء والنصر على الاعداء نسالك عيشه هنيه وميته سويه ومرضا غير مقصره لا فاح نسالك اغير المساله خيرا الدعاء النجاح وخيرا العين وخيرا العمل وخيرا الحياه وخيرا الممات اللهم تلبي ثقل موازيننا فقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئتنا ونسألك الدرجات العلم من الجنة. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم حياتي ورحمة الله وبركاته ما زلنا في هذا الترسل هام لكل امرأة مسلمة كيف تكون البقاء المسلمة زوجة أو كيف تكون الزوجة المسلمة في الأسبوع الماضي تحدثنا عن كيف تكون الزوجة المسلمة ايه هي الأشياء التي تقرب الزوجة المسلمة من الله ما هي الواجبات التي ألزمت بها الزوجة المسلمة لكي تخير من أي باب من أبواب الجنة تدخل من أي باب من أبواب الجنة شئت؟ وقفنا في الأسبوع الماضي بعد حديثنا عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية مسلم لا تصم المرأة سبحان الله يعني إذا صمت المرأة شهرها إذا صمت المرأة شهرها وصلت فردها وأطوعت بعدها قيل لها إيه يعني الأمر مش أمر يعني لا صعب ولذلك يحتاج الى إلى مجاهدة عشان تدخلي من أبواب الجنة لازم يحتاج الأمر المهدف واذا لو كان الامر سهل لماذا يمن عليك ربي بهذا الفضل الكبير الا لو كان الامر يحتاج منك الا الى مجاهده وصلنا عن نقطه وكيف بالمره اذا كان زوجها بخيلا وكنز البخيل تعمل ايه الزوجه في الحاله دي قيله ما كان اذا كان الزوج بخيلا يعني يقطر على زوجته وعلى ابنائه يملك مالا لكنه يملك مالا يعني في النفقه يقطر في النفقه فللمرأة أن تنفق من ماله على نفسها وعلى عيالها بالمعروف تحت كمل بالمعروف دي شرط يعني ما تاخدش ما تجرش بالمسألة ما تفتريش ما تاخدش تقول لهم يلا ناخد منه أحسن منه مش عارفة إيه يلا ناخد منه وناخذ من غرف لا تاخدي ما يكفيك أكلك وشربك وأولادك بدون زيادة بدون زيادة بدون إذن إذا كان بخيلا خلي بالكم إذا كان لنزوك بقيل يعني عنده مال لكن هو بيجير وياكل ويقفل في نفس الباب أو يعني ما هل هذا في الشرع حرج شيء بالشكل ده نعم في الشرع أدت امرأة صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لهن بنت عتبه وكانت تحت, تحت زوجها كان اسم زوجة أبي سفيان جاءت وقالت هن بنت عتبه قالت له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح بخيل. وليس يعطيني ما يكفيني وولدي عنده مال لكن ما بدونيش المال اللي يكفيني انا وولادي ماذا اصنع يا رسول الله إلا ما اخذت منهم، وهو لا يعلم هي بتقول النبي صلى الله عليه وسلم الا لو اخذت منه وهو لا يعلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث متفق عليه صحيح فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيكي وولدك بالمعروف يعني على قدك على قد ما تخليش وتحوشي ما تخليش وتشيلي ما تخليش من وراء المال اللي تقولي انه هو ايه ما هو عنده فلوس كتير لا مش هنحاكك إلا لو كان بديك زي بالظبط كلا تيجي واحدة مثلا بديها زوجها مصروف البيت وتاخد من مصروف البيت بتحوش لنفسها. يقول لها الشرع ماذا يقول لها الشرع في هذا الأمر يقول لها هذا المال ماله لا مش مالك انت اخدت المال ده من غير علم الزوج لكن لو كان الزوج بديك هذا المال يعطيه ذلك المال وهو راض ان تفعلي في ما شئتي ففعلي في ما شئتي لكن لو بديك المال ده عشان صرفه على اولادك يبقى مش من حقك ان انتي تحوشي من وراء شيء المرأة المسلمة يا احبائي الحصيفه تدرك مسؤوليتها تجاه أسرتها وبيتها وأولادها، يعني تعرف ان مسؤوليه البيت مسؤولية الأولاد عليها لأنها رعاية في ذلك البيت. ما تقولش بنا أبكلهم وبشربهم ورضض البيت، يعني سبحان الله المرأة مسؤولة عن كل ذلك. تأكل، تشرب، وتنيل، وتربي، وتصلح، وتعتني بالزواج. متعطين من مسؤوليتها او طبعا وما دليل الشرع دليل الشرع أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الأمر كما الأمر سواء كان رجل أو رع. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فقال الإمام راع مسؤول عن رعيته ورجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته وال spikes في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده يعني انتعرفين راعي عن إيرانتك يعني أمين يعني يقوم على المقام الوفي بمنتهى الأمانة مسؤول فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالمرأة المسلمة لابد أن تعي تماما انها بتعمل حتى لو كان يعني مقصودي مش مقصودي بتعمل انها بتعمل في الوظيفة لا لما سبحان الله عجبتني في مقالة في رجل ذهب إلى طبيب نفسه واضح أنه يشتكي يعني يشتكي إنه الضغط عليه جمة فقال له وماذا تصنع زوجتك؟ ليس لها وظيفة؟ مع نهش الشغل لا تعمل. فقال من الذي يكوي الملمس؟ قال زوجتي. من الذي يذكر الأولاد في المدرسة؟ قال زوجتي. من الذي يرتب البيت؟ قال زوجتي. من الذي يهيئ الطعام؟ قال زوجتي. من الذي يعد لك طعامك أو ما تحتاج؟ وقال زوجتي من الذي يذاكر الأولاد في درسهم قال زوجتي فقال له كل بعد ذلك لا تعمل فالزوجة تعمل يعني هي كل اللي لم تعمل برضو لا تعمل فالزوجة تعمل إذن فالزوج تعمل عمل كبير جدا مقابل هذا العمل ليس لها جزاء إلى الجنة بفضل الله عز وجل بس لازم تقوم على هذا الأمر، والمرأة بالنية الصالحة بالنية الصالحة، والمرأة المسلمة تتصف به تتصف دائما أنها تكون تحنو بالحنو على أولادها، بعندها حنان على أولادها وزوجها تقوم بالحنان على اولادها ورعاية زوجها صفاتان جميلتان وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في نساء العرب تميز بهم بعض النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في نساء قريش لان نبي صلى الله عليه وسلم في من اجمل ما تتكمل به المراه في كل زمان ومكان اشار به النبي صلى الله عليه وسلم في نساء قريش قال التي يعني تمثل المسار الاجمل في الحلم على الاولاد والمرعا لحق الزوج في مالي وحفظي والامانه في حسن التبليغ ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الابل نساء نساء ركبنا الابل نساء قريش احماء على ولد عندهم حنيه رحمه مش تمسك الولد يديروا في ظهر بوكس وشاف الولد يعمل ايه راح رفعه في الارض ولزعه في الارض يعني فيه قصر لا النبي أح... يعني اثنى فقال خير النساء خير النساء ركبنا الإبل نساء قريش احماء على ولد في صغار ارعاؤه على زوج في ذات يد يعني تحن على ولدها وطرها كل شيء يتعلق بزوجه ذلك أسنع عليها النبي صلى الله عليه وسلم قيل أيضاً وإنه من النساء الزوجة المسلمة التي تعرف حق رعاية الزوج إزاي بقى تعرف حق رعاية الزوج أن تحف زوجها وتهتم بشؤونه وترعاوه في صباحه ومساءه وفي متقلبه وفي مثواء على فكرة كانت النساء قبل ذلك تفعل ذلك وتعطيه وتعطيه من أنسها وللقاتها وحصل معاملتها بشكل معاملتها وتطيب امنينه ولذلك لما نشوف النبي صلى الله عليه وسلم كانت النبي صلى الله عليه وسلم زوجته بتعمل كده معاه نعم قيلا كانت ام المؤمنين اسوه حسنه سيده عائشه رضي الله عنها تقول لي يا سيده عائشه ايه كانت ترافق النبي في حجه بس شوفي كانت بتعمل ايه تطيب بعنايتها فتطيبي النبي قبل الاحرام انت بتطيبي زوجك ولو أقولك هتيل الطيبة طيبين هتقولي بس بس ما طالقوش هذا عليكم يعني أنتي لو قالك يعني شوفي النبي اسمعوا ما فعلته سيده إيشا تطيبه قبل إحرامه وبعد إحلامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة وتطيبه بيدها وتتخير له من الطيب أطيبه تختار اللي هي بتحطوله أجمل حاجة يعني لو قاله لو بعض الزوجات لما تزود حيات الطيبة هتقوله إيه أنتوا عارفين هتقولوا ولذلك صرحت في عدد من الاحاديث الصحيحه التي رواها البخاري ومسلم في ذلك الأمر ومنها تقول إن تقول سيلع اشرب يقول طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لي حين احرم ولحبي حين احل قبل أن يطوف بالبيت كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم وتقول في حديث آخر طيبت النبي بيدي هاتين حتى احرم ولحلي حين احل قبل أن يطوف ويبقى صلطت يديها دولهم أنا طيبته بايه يدور حطيت في وش في يديها كده و وهذهت عمل في النبي فلما سولت السيدة عائشة كيف كنت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم فأي شيء كنت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم قال بأطيب الطيب فأنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم ونعridgeل أن أطيب علشان ما يتطيب شوmin وokhora قيل رحت جميلة وكذا لا كانت وكان النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن اهدنان السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها تقول وكان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف أدنى رأسه إذا اعتكف بإلا رأسه كده هو في من المعتكف معتكف ما تخرقش يعني فترجل السيدة عائشة تغسله رأسه تسمحه ولذلك حكت عن ذلك حديث كما في البخاري ومسلم عن السيدة عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يرني إلي رأسه وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إنسان يعني خلي راسه هي سيدة عائشة دعنا له إيه تغسله رأسه وتسحر رأسه والطيبه طبعا أنتم هتبقوا يعني بعدكم هيبقى إيه لكن شوفوا أنا نعم آه فكما تقول وكنت أغسر رأس الله صلى الله عليه أنا حائط وتشتد السيدة عائشة في وصيتها للنساء بالرجال أمر بتقول لهم أمر ده شليل أمر بيدخل الجنة أمر حرصوا عليه أمر يدمر به مش لما يشوفك كل ما يشوفك زوجك تبقي, تبقى نكل وتبقي متنالفزة وتبقي متضايقة وكل ما يتقابليه تتخنق معاه لأسباب بألفين أسباب يقول لها وانا كل ما شوفك وشي تروحي متخنق معايا لأشوف السيدة عائشة تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في حديثها عن هذا الأمر يا معشر النساء لو تعلمنا بحق الأزواج علي كله لجعلت المرأة من كنا تمسح الغبار عن قدم زوجها بحبل وجهها طبعا بعضهم مش هيعجب بس هذا مش شرح يا الله إذن وقت مش بتأملي في أبواب الجنة بتأملي في أبواب الجنة على أبواب الجنة نعم بل مفتوح لحد إلى ناس الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ولذلك سبحان الله شوفي أمنا أين هذه المرأة المتواضعه لزوجها؟ المتواضعة لزوجها من المرأة المستعلية المتكبرة الغليظة الناشز التي دائما تسرق والتي دائما تكون حيث الزوجة دايما فيها إيه صراع وخلاف وكذا ولذلك سبحانه وتقيل <تصفيق> إن بر الزوج وإكرامه والحفاوة به خلق أصيل من مكارم من الأخلاق كان في الجاهلية بر الزوج الحفاوة به لما يجي زوج البيت كانت تحصل فيه بأيه في اترحب به ترأى أهلاً تفتح تفتحها يعني أنه تفتحه الباب اتخذ منه الحاجات التي نشيلها وتقول له حمدنا على السلامة وكلام جميل بتقال. دلوقتي كلام ده على فكرة مش موجود خالص طيب قيل من أبرزها سبحان الله شوفوا يا بناتي هنا قيل من أبرز هذا الأمر أن الأم كانت بتوصي بنتها لما تيجي تتجوز وصايا لابد المرأة بس الأمر بالنسبة لك شديد شوية طيب يعني قيل من ابرزها واجملها ما رواه عبد الملك بن عمير القرشي وهو من رجال القرن الثاني الهجري وكان عالم فقال عن امامه بنت الحارث وهي من أهل الفصاحه والبلاغة والرأي والعقل رمى بيستري تري بتوصي بنتها وصيتها لابنتها وهو على باب الزواج صيغه, صيغة رائعه في تكتب هذه الرساله بمداد من الذهب كما قيل قال لما زوج عوف بن محلم الشيباني وكان سيدا مطاعا من أشراف العرب في الجاهليه بنته جوز بنته اسمها ام من الحارث بن عمرو الكندي جه جهزت وتحضرت وتحمل اليه جهزت وهتتجوز وهتروح لجوزها فدخلت عليها أمها أمامة بتوصيها الام بتوصيها فقالت لها يا بني إن الوصيه لو تركت تفضل في الادب أو مكرمه في الحسد لا تركت لذلك منك يعني أنت مش محتاجة عندك أدب وعندك حسن وعندك نسب مش محتاجة ولكنها تذكرة للغافل شايف الأم الحكيمة يا بناتي ومعونة للعاقل يعني أنت مش محتاجاها لكن وذكر فإن الذكر ايه أي منية لو استغنت المرأة عن زوجها بغنى أبيها ابوها كان غني وشدت حاجتها إلى اليه لكنت أغنى الناس عن زوجك ولكن النساء خلقنا لذلك للرجال كما لهم خلق الرجال أي منية. انك إنك فارقت الجو التي خرجتي أو التي منه خرجتي والعش التي فيه درجتي وإلى وكر لم تعرفي وقرين لم تألفي فأصبح بملكه عليك مليكا فكوني له أما يكن لك عبدا أول نقطة قالت لها كوني له أما يكن لك عبدالله وحميني عني خصالا عشرا تكون لك ذخرا وذكرا وحميني عني صفات يريد تبقى في دماغك الصفات دي علشان حياتك تبقى ايه سعيدة قالت لها الأولى والثانية الخصه الأولى والثانية فالصحبة له بالقناعة والمعاشرة بحسن السمع والطاعة يعني بتقول لها ريت تكوني عند القناعة راضيه ارضي بالقليل بتقول لبنتها ارضي بالقليل والمعاشره بحسن السمع والطاعة يعني ما تقش دايما على خلق يعني دايما ايه اه ناشز يعني فإن في القناعة راحه البال والقلب وفي حسن السمع والطاعة رضا الرب وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع أنفه والتعاهد لموضع عيني يعني لا يرى منك الا ايه لا يشم منك الا ريحة الطيبة فالتفق لموضع عنف والتعاهد لموضع عيني يعني لا تقع عينه الا على جميل ولا تشم انف嗯la ايه الطيب فلا تقع عينه منك الا على شيء قبيح ولا يشم أنف منك الا اطيب ريح وإن الكحل أحسن الحسن الموجود والماء أطيب الطيب المفكود دايما احنا دايما بالولية أطيب الطيب والماء يعني واحدة تحط طيب وتحط كذا وكذا وين ما تسخل. اطيب الواحد افضل شيء الإنسان إن يتزين به انه اغتسل يبقى اضيف بالماء يعني واما الخامسه والثالثه فالتعهد الوقت طعامي يعني تحييني فيه متى وقت طعامي وابتدي له الطعام في الوقت اللي هو ايه عايزك والهدوء عند منامك يعني ما تقدريش انت والولاد وقت يكون هو هينام فيه وتبتلي تقليلي البيت وتنفضي وتشيلي وتحطي والهدوء الهدوء عند فإن فان حراره الجوع ملهبه وتنغيص النوم مغضبه يعني لو أمه هو غضبان ومتنرفز ومتدايق ممكن يحصل ايه يطفش من البيت يعني وأما السابعه والثامنه فالارعايه على حشمه وعيالي يعني خذ بالك من ولاده وعلى احتفاظي بمالي فإن الاحتفاظ بالمال حسن التقدير والإرعاء على العيال حسن التلبير، وأما التاسعة والعشرة فلا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، فإنك إن أفشيت سرا لمد لم, لم تأمني غضرا، وإن عصيت أمرا أو غرت صدر، يعني تديها الأم فعلا هذه مدرسة يعني. ثم اتقي بني الفرح لديه إذا كان طريح، يعني ما قيش بقى هو حزين. تعملين تبرد بدءاً فرح يعني والإكتئاب إذا كان فرحا ما بأشو وصوت وسعيد وتقولي أنا مش نقص الصعاب بتاعت هذه أنا النهاردة مكتئبة والإكتئاب إذا كان فرحا فإن الخص الخصمة الأولى من التقصير والثانية من التقدير يعني التقدير إن هو هذي مكتئبة هو إيه يعني دايما إن كان هذي صح تعالي هنا حبيبتي في أماكنها. وكوني أشد ما تكونين له توقيرا يعني يكن أشد ما يكون لك اكراما وأشد ما تكونين له وفقه يكون لك مرافقا ومرافقا واعلمي يا بني أنك لن تصل إلى ما تحبين منه حتى تؤثري رضاه على رضاك يعني عامل الحاجة اللي هو ترضي بس ما كنش فيها معصية لله سبحانه وتعالى فقيل بقى وحملت إليه فعظم هذا الرجل موقعها وولد له الملوك الذين منقذوا بعده يعني جل هذه الزرية الإيه ولتمشت على نصحت الأم في الطاعه وحسن الطاعه فكانت ولذلك في لهذه الوصية من مكارم الأخلاق للمرأه الصالحة المسلمة الطقيه الوارعة ال, ال الوعية فإذا كانت غنية لا يعني المفروض إنها لا تكون فكنت المال والغنى والاستقلال الاقتصادي يعني بتيجي مثلاً بأهلنا عليها تقول له ايه؟ أنا مش هحتاج مالك يبقى نوع من يحسن نوع من إيه؟ من الكبر، هذا هو الكبر يعني فالغنى فتشعر أنها مستقلة اقتصادية تتمتع بل تبقى رعية الحقوق الزوجة ومحسنة لهذه العشرة مهما ضرت عليها أو مهما جاءها من الرزق بيجي لها رزق. عندها مال ما يجيش بقى تكلم معا تقول له على فكرة أنا غني أنا مش نقصوك أنا غنية عنك وأنا لو سبتك يعني هذا الأمر يغر الصدر ومهما بلغت من الساعة والغنى لا يجب أن تعرف حق ربي في شكر النعمة فتكثر من الصدقة ولذلك وخاصة الصدقة على الزوج إذا كان معصرا من أول الصدقات التي تتصدق بها أن تتصدق على زوجها إذا كان الزوج معصرا أو يعني يحتاج إلى ذلك إذا كان فيكون ذلك إذا تصدقت على زوجها وكان معها مال عندها مال وتصدقت على زوجها كان المال التي تتصدق به على زوجها لها اجران فيه اجر الصدقه واجر القرابه واحده عندها مال بتشتغل كذا كذا تيجي مثلا عايزه تجيب في البيت قلت لا خساره فينا انا في البيت لا هاتي طب هتجيب مال ولا لا ما هو المسؤول عنه لا هاتي هاتي فياتي ما تستطيع مدام ربنا من عليك بالنفقه ولكن في ذلك المبلغ اللي انت بتنطقي في هذا البيت اجران أجر الميندي بتنفقه تصدق على هذا الزوج على أولاده كمان، وأجر الآخر إنه هو أجر الإيه إنك بتأخدي أجر الصدقة فلكي في ذلك اجران كما قال في ذلك في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قر في الحديث قيل أوده زينا الثقافية زينا ليك كانت رأيت من عبد الله لما صنع رضي الله عنه قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا لنا نتصدق إحنا معشر النساء نكثر من الصدقه طب ما مال عشان تتصدقي ولماذا اتصدق قال تصدقنا ولو من حليكن الدولاب عندك حلي وتقولي انا ما عنديش مال اتصدق لي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرر إنك تتصدقي ولو من حلي يكون. قال فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت إنك رجل خفيف ذات يد فقير يا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصدقة سمعت هذه الزوجة مرطة عبد الله بن مسعود النبي يتكلم عن الصدقة وقال للنساء تصدقهم واكثروا من الصدقة معشر النساء يا معشر النساء اكثروا من الصدقة فأتت زوجها تقول قد أمرنا بالصدقة فاساله فإن كان ذلك يجزي عني وإلا صرفتها إلى غيرك قالت بتقول يعني يا طرى أنا لو تصدقت عليك هتكدت لي صدقة صدق على عبد الله بن مسعود فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عن مرضى بريتي هي أنتي بتقول روح اسأله. يعني انا لو صدقت عليك هتبقى مكتوب للأجر تعرفين أن النساء دايما تحب ايه تبحث جدا في الأجر حاجه تروح منها كده ولا كده فقالت انا لو صدقت عليك هبقى لي ولا علي الأجر ولا ايه بالظبط كده فأنت رح أسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال لها بلئته رح أنت رحيت يسألي فانطلقت فإذا برأت من الأنصار بلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل حاجتها حاجتي بتسأل نفس السؤال ستان طبعا حريصة جدا هتتصدق طب في جزء محتاج تديله ولا تروح عليها الصدقة تبقى مشكلة طيب فرأت وحدة على باب النبي صلى الله عليه وسلم بتسأل نفس الحاجة حاجتها حاجتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد القيت عليه المهابة فخرج علينا بلال رضي الله عنه فقلنا له لبلال ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره أن امراتين بالباب يسألانك فيه اثنين بالباب يسألانك الصدق عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في وحجورهما عندهم كمان أيتام ولا تخبرهما النحل قالوا كده البلال وأقول له في اثنين بسألوا بس بتقوله انت احنا مين قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما فقال امراه من الانصار وزينب ما قالش بقى على زينب امراه من عبد الله وزينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب اللي هي امراه عبد الله اللي هي قال رسول اي زينب قال امراه عبد الله بن مس زينب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجراني يعني اجر القرابه واجر الصدقه يعني لو عندك مال وشايف انه جوزك عليه دين اتصدقي عليه لو شايف انه مش مكفي ولاده اتصدق يعني شايف ان انت عندك مال وقاعده تعدي المال وتعدي وتعدي وتعدي والراجل ايده مش طالبه أو راجل ضعيف ماله دخله تصدقي عليه وانت بتاخدي كل واحده اللي تصدق يبقى بتاجر مش عايز تاخدي اجرين ولذلك زي سبحان الله يقول في كما جاء في الحديث اهو البخاري زوجك ووالدك حق من تصدقتي به عليهم يعني تخيلي انت لما بتجيبي طعام وتدخله بيتك وبتدي اولادك الصدقه دي او الطعام اللي انت داخله بيتك ده له صدقه اي حاجه بتجيبيها من مالك الخاص وتدخليها على بيتك ابشيري بالصدقه يعني ما عمليهاش بره وبره حق لا اولادك أحق إذا كان ولادك فعلا ما عندهوش ما يكفيهم في ذلك الأمر ولذلك المرأة يعني واعية تشكر ربي على النعم وإذا غمرتها النعم تؤمن تعمل إيه تعرف حق ربي في السراء ولا أكونها الصبر في الدراء هكذا المرأة المسلمة ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث سبزروه الشيخون علي بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء تصدقن فاني رأيت كنا اكثر اهل النار يعني الصلقه تخف عنا اللهم ارزقنا الواحده بتبقى عندها مال وعندها زينه وعندها ملابس وعندها وعندها تستقر تطلع كسوه وبالمناسبه على فكره دلوقتي الشتاء دخل واللي عنده اشياء قديمه قديمه يتصدق بيها لمن يكون ذو حاجه ليتها وتقولي ليتها كانت قليله هنا في الحديث يقول النبي معشر نساء تصدقن ليه؟ ليه خص نساء قال النبي فاني يرعلكمنا اكثر أهل النار أكثر أهل النار كانت من النساء. فقلنا يا رسول الله لماذا؟ وبما ذلك يا رسول الله ليه إحنا أكثر أهل النار وبما ذلك يا رسول الله قال تكثرنا اللعن وتكفرنا العشير يعني لو شافت من جوزها مهما شافت تقول لما ماشفتش معك يوم طيب احكي عليه ولذلك طب مش فاكره مثلا على سبيل المثال مثلا لو تعب وفي يوم الام هو تعب مثلا واعانته في التعب وهي تعبت وما أمشي بوجهه معاه في العقل تمسيك له بألفين فاكر لما أنت كنت تعبان، لما كنت تعبان في تعبال السي... وعملت فيك وعملت فيك فعلا واضح أن يضاع كل الحال ضاع الأجل ضاع الأجمال ويبقى عمل أنك برضو حاجات تانية بس أنت فكريا أنت عارفين العبدال اللي بيحصي بتفتكر الوحش لكن الحل هو نسأل بس الله لعفو العفاية في رواية البخاري يكفرنا العشير ويكفرنا الإحسان كيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو, إلى الله لو أحسنت إلى سبحان الله لو أحسنت إلى إحداهن ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خير قط شفتش يوم أتحقت يعني من يوم ما تجوزتك ما شفتش يوم عيني الأحكى عليه وهي شايفت هي شايفة طبعا يعني بس هي دلوقتي مش شايفة اللي هو الحاجة الوحشة كما جاء في الحديث الصحيح ولذلك سبحان الله شوفوا المراه المسلمه الرشيدة التقيه احبائي تتامل هذه الحديث وتحذر كل الحذر من الوقوع في مساله كفران العشيره بتيجي تفكر تقول جزء كده بس تستغفر تبتلي تتودد وتظبط نفسها تقول ايه الغلط اللي انا عملته ده انا الله استغفر الله على كل تصرف تصرفتوا وكمان ما تكسرش اللعب ده لعنه وده ملعون وكذا وما تكحمش الاحسان يعني في يوم من الايام يوم اكيد احسن اليها وتنسى الشكر في السراء وفقدان الصدر في الاندراء المرأة المسلمة كذلك تسارع في كل حين إلى الصدقة لتطهير نفسها لأنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني هم أكثر أهل النار نساء ربي سبحانه وتعالى ولذلك في تاريخ المرأة المسلمة المرأة المسلمة الصالحة وثية عندها وفاء تنضح بالوفاء والاعتراف بالجميل وتذكر الشمائل الرفيعة للزوج وعى ذلك التاريخ يعني تاريخ الصابق التاريخ الحاضر يعني قلة من النساء ما تكون عندهم إيه؟ صفة الوفاء والبعض لا توجد هذه الصفة فيهم لكن شوفي هذه الصفة أسماء من تعميس تعرفوا اسم هذه الزوجة دي تعرفوا اسم أسماء من تعميس كانت من بنات طيب هي احدى عظيمات النساء في الإسلام كانت امرأة لها وزنا من السابقات في الإسلام من النجيبات اتجوزت ثلاث رجال كل واحد مات اتجوزت الثاني مات اتجوزت تزوجت شوفي هي كانت مهاكره من المهاجرة كانت لغافر بن أبي طالب غافر بن, بن أبي طالب اسمه ايه غافر الطير اللي في الجنه يعني ها ثم كانت لابي بكر الصديق من بعده ودي هي اسماء بنت دي اللي غسلت أبو بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر شان تقولش المرأة تغسل زوج لا تغسل زوجها والزوج يغسل زوجه ثم خلفهما علي رضي الله عنه يعني شو تلت رجال كان بإيه مات الأول استشهد ومات عبو بكر ومات ثم تزوجك علي رضي الله عنه أجمعين فتفاخر مرة ولداها محمد ابن جعفر واحد محمد ابن جعفر والثاني محمد ابن, ابن أبي بكر كل يقول أنا أكرم منك وأبي خير من أبي قلت خلق مع بعضهم فقال واحد يقول للتاني بقى إيه كذا فقال لها علي قوم يا أسماء اقضي بين أبنائك اقضي بينهما فقالت ما رأيت شابا من العرب خيرا من جعفر من أب من هو من جعفر ولا رأيت كهلا في العرب خير من أبي بكر الصديق فقال علي بارضي الله عنها عنه أرضاه ما تركت لنا شيئا أنت خليتي الشباب ألي أحسن واحد في الشباب، وأبو بكر الصديق أحسن واحد في الرجال الكبار، طب وأنا، فهي ردت بقوله ولو كنت غير الذي قلت له ما قط... فقالت أسماء إن بيقولها يعني يعني قلت الحق يعني، فقالت أسماء إن ثلاثة أند أقل لهم لا خيار من هي شو لي أسمع عليه الكلام الجميل زاي ما قلتش أن أنت منهم لا، فقيل رجاحة اللبس وحسن اللفظ ما عارشة أن تبقى تعيد له بقى وتقولي دا أنا كنت أيامي معهم كانت ايه وأي ما معك كانت ايه وده كان يوم يوم متزوج دا كان يوم جاء له ربنا دا أنا كنت مع الراجل ده كان فاضل والراجل ده كان كريم وانتب يعني رقعة الكلمة وادب الكلمة نقطة التي المرأة المسلمة يحبين نقول هو مرزقني وياك من رقعة العاق المرأة المسلمة الحصيفة العاقلة الطيّة تبر أمه وتكرم أهلهم تعبير البنت أو بعض البنات مجرد ما تتزوج الابن ما, ما يتزوج ما تزوج الابن تظن إن أم الأم، أمه هي ايه؟ ضرتها على طريق دورتها وتظن أن هذه الأم يعني سبحان الله أن هذه ضرتها السابقه فإذا كان الابن برا في يوم من الايام قلنا أمي، أنا أمي واحد في حياتي أنا أمي، أمي واحد في حياتي، أنا مرتبأ الأمي دي بالنسبة لها ايه؟ شليلة جدا يعني ايه أمك أول مرة إبت واحد في حياتك طب مانتي برضو في يوم من الأيام سبحان الله يعني هذا القمر أنت تحبي في يوم الأولى عند الولد أنت تبقي برضو أنت لكي وضع ولذلك من در الزوجة المسلمة الحصيفة وحسن معاشرتها لزوجها اكرم أمه واحترمها وتقدرها أنت قيب أم في الدور الصفية من حوالي أسبوعين كده بتشتكي لي من زوجة جلدها من, من زوجة الله فتقولوا تزوجتها وظننت أنها تتقل لا فاول فأول ما البنت تجوزت والولد خارج يشتغل والأم ما عندهش حبي تقريباً أبداً وستقين في نفس البيت فقريت لي يا بنتي بقي يعني بصي عليا يعني فوتي عليا فوتي عليا علي طمني عليا وكلا ايه ده؟ انا بمحبش الاختلاط ما شاء <تصفيق> <تصفيق> شايفين الرد؟ شايفين الرد؟ طب ما كنت طيب انت لو حتى بتحبش الاختلاط ما انا مش بحب الاختلاط مع احبت طب دي مرات جوزك الراجل اللي خدتيه دي أحق بانك تحترميها دي أحق بانك تقول له حاضر امي حاضر حاضر يا حبيبتي بس كان عندي شغل حاضر ان شاء الله مجرد ما خلا شغلي حاضر كلمه طيبه دي كلمه طيبة صدقه يعني انت مدرسه يعني انت درستي ومدرسيش ان الكلمه الطيبه صدقه ولا ظننتي اللي بقى يخلي خلي بالك ولا هم بقى قعدوا إيه ايه اوعي تتقطعي بحماتك تدخل بيتك وتدخل بيتها تبقى في مشكله ولذلك احترمها. تقديرها ذلك أن المرأة المسلمة الواعية يعني تدرك أن أعظم الناس حقا على الرجل المؤمن هي لازم تدرك من حق الناس بك أمك وإنت من حق الناس بي زوجك ولذلك لما شوفي سبحان الله أما في حديث حريسكم المؤمنين سيدة عائشة رضي الله عنها اللي هو ذكرته السابق اللي احنا قلناه تعينوا على اكرام امي وبرها باكرامها هي ايضا الام يعني تعينوا على على امسالك على امك يعني تعينوا على بير الام مش انت قطعت امك وتعينوا على قطع امه حتى لو اختلف مع امي في وجهه نظر ما تعينه ابدا على قطع امي او قطعي او او حتى مش قطع او حتى تبادل الزيارات يعني تخيلي ابن في ولد او بنت ولد موجود في نفس المكان اللي فيه ام في نفس المكان اللي فيه نفس الام في نفس البلد وي وي ويظل هذا الابن سبحان الله بالاسبوع والاثنين يسأل على اميه سنين. سنين ما شاء الله قاتل عليه والtelephone الواقعي عمل ف... عمل كلهم فا وبعدين انت ايه تفتكر ان هنا بنتكلم الام في التليفون انت كده خلاص تمنط عليها روح شوف ولو حصل كمان يا فالأمر شديد لما لما تشوف المسألة اين الير اين الطاقة اين امدي اين هالزوجة روح اسأل اسال على امك اسال عليها بالتليفون قولوا لا زرها مش فاضي قولوا لا انت لو دلوقتي جالك اي شغل هتبقى فاضي للشغل انا لو قلت لك تعالى نخرج النهارده نتفسح هتخرج معنا نتفسح ما الفرق ما الفرق يا بناتي البر فذلك البر فذلك البر افتقدنا للنقطه دي تبر امه وتكرم اهله وتكرم اهله ولم يضيع لها لانه برده لما نقول قد تبتلى المراه الزوجه المسلمه بحماء او بحماه ليس على خلق حسن يحدث ممكن أن جلها حماء يعني يعلب بها ربنا قاعدة تحسب عليها وتحصى عليها تقول لها كلمة طيبة والله بناتي الكلمه الطيبة كما عرفنا بدنا صباح والله لف مرة في مرة وانت بسبحان الله في التعامل, في التعامل وكنت خبيره في التعامل مع هؤلاء الصنف ده ادفع بالتي هي أحسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه لي الحميل وما يلقاها إلا الذي نصر وما يلقاها إلا أنه حضر عنه وإما ينزغنك ما لا هتاخد علي بقى حماتي بقى لا هتاخد علي ان كل شوية أنا أقول لها كلمة حلوة ويتوني كلمة وحشة طب انتظري انتظري في الكلمة انتظري ان بعد كده والله يمكن يطول بيجي الوقت شوية لكن والله لن تجدي ابدا من هذه الأم أو هذه الحماة التي راعيتيها في يوم من الأيام بعد ذلك إلا حب تتحول إلى حب ولذلك سبحان الله يعني أمر المطالبة بدر الزوجة تظن هنا ما من شيء أبغد لقلب الرجل من أن يرى تفكك الأواصل بين المرأة وزوجته بين أم وزوجته من أكثر الأشياء التي تغيز أو يعني يشعر الزوج فيها بحزن شديد ان يكون في تقطيع أواصل المحبة بين الأم وبين الزوجة الزوجة تتصيد الغلط الخطأ للحرم والحمايه تصيد الخطأ للزوجة فتكون العلاقة شبه منقطعة أو يظن أنهم أفضل شيء يقطع العلاقات لا هو مش أقطع شيء من ألم مش ألمل شيء يقطع العلاقات لكن الجميل انك تستمري في العلاقة مستمرة تستمر في هذه العلاقة وتبتدي تطيب الخاطر افهمي الناس ست افهمي ان الكبير ضعف أفهم ان الكبر الإنسان ما بيكبر شيء بي محتاج ايه حد عليه محتاج حد يحمي عليه محتاج كلمة طيبة أنت يومها أقول كلمة طيبة والله تكسبي عقلها والله لما تيجي تقول الحما كلمة طيبة مهما كانت الحما ضريصة والله يا بناتي أقسم بربي عندك ربع ان مهما كانت في الحما بداية قصوة وابتلت البنت أو الزوجة تلين وتشعر يلتشعر والله إنها بتاخد عقلها بس هي عايزه في نوع من الايه من الحصافه ومن من الفهم لهذه المساله انك ما تظن لما تيجي سبحان الله البنت تظن مثلا لما يجي الابن مثلا على سبيل المثال يطنطب على امه او يحتضن امه او يقول لها كلام جميل كانها ست تاني كانها زوجة ثانيه هي مش زوج دي امه دي ام الولادته محتاجة يقول لها كلمتين حلوين محتاجة يحنوا عليها محتاجة يدلعها محتاجة يقول لها يعني أحب الأسماء إليها محتاج كل ذلك الأم تحتاج وخاصة لما تكبر الأم تحتاج الكلمة الطيبة اذا انت ايتها الإبنة الصغيرة هيجي لك يوم الزوجة ليست أم والأم ليست زوجة انت بكرة هيبقى ابنك هعمل معك كده وهتفتقري اللي انت كنت بتعمليه أذكر كده في ذلك القصة لكي بعضنا عرفها لما تيجي سبحان الله ابن بيرسم ابن بيرسم شيء الطفل الصغير بيرسم شيء داله الأب بقلم قلم وورقة عشان يرسم شيء عشان يتشغل ب... كان متشغل بمذاكرة الأولاد فانطلع الولد يرسم شيء يرسم بيت بس العيد بيت كبير وبيت أبعد منه صغير قد كده فلما سألوا ما بعد ما خلص وفطر إيه ده ما هذا وما هذا قال هذا لما أكبر يا ابي لما أكبر أنا هعيش في البيت الكبير ده، والبيت الصغير ده قاعدت في أنت وأمي كما تفن أنت مع جدي الجزاء من جيس العمل لكن يوم ما تربي ابنك وبنتك على احترام جده وعلى العطف عليهم وان أنت لم تكن حاجة جميل أو انهم ياكلوا منها لن تبقى والله هذا الأمر والله الذي لا إله إلا هو لا بد أن تجديه لكن كثير منا لا يفعل للاسف كثير منا لا يفعل ازاي الام زي الزوجه تخلي اولادها يحنوا على جدتهم جدتهم لابيهم لانهم يحنوا على جدتهم من أمهم. من الام طب ما تحنوا على جدتهم برضه من أبيكم ما هي دي ام ابي ام ابوك اللي جالنا اللي هو جاب الخير ده كله فين مكانتها في وسطنا اين مكانتها اذن هذا التوازن في الأمر التوازن والدفع التي هي أحسن بحيث تحفظ التوازن في صلتها بأقارب زوجها ويعني تجنب نفسها أثر من العكاس بهذا الأمر الإسلام يدفع الزوجة أيضاً الجماعة أو الزوجة في الإسلام نظم العلاقة الزوجية بين الزوج والزوجة فيها التحق الإحترام والتوقير والمودة والمشاعر الطيبة فتتودد لزوجها وتحرص على رضا هذه الزوجه الصالحه حتى انه سعيدا حتى يكون راضيا حتى لا تكون هي سبب تنغيس عيشه الزوجه حتى لا تكون سبب تنغيس العيش حتى لا تكون سبب ان يقدر عليه سعادته فتصنع كلاما يفرح وتمسك عن الكلام الجارح المؤذي هتقولي طب وانا عارفه ان بعضكم دلوقتي جواه يقول لي كده هو بيعمل ايه يعني سبحان الله تفتكلي ان هي لو عملت كده والزوج ما كانش بيعمل كده تفتكي الرب العدل هيضيع لك حقه ده انت لما بتعملي كده ويقبلك بالحسنة خلاص سلب ومجب انتها يعني اجلك راح عليكي خلاصة انما انت عملت كده وهو برضه ايه مش عرفترة او بنتين تقولي مثلا انهو انت بتعملي كل شيء وانا مش هيك انت بتعملي شيء وربنا متطلع عليك انت بتعملي كل شيء لن يضيحرك عند ربي فتمسكي عن الكلام الجارح خاصة الكلام الجارح اللي دايما يتعلق بأهلك أهلك وأهلك وأهلك وأهلك وأمك وأبوك وأخواتك تجبيه لستة اللي هي دي أكتر شيء تجرح الرجل انك دايما تكلميه أو تؤذيه في أهله أو في امه ولذلك لا يقدر سعالة سعالة الرجل مثل ذلك الكلام فامسكي عن الكلام الجارح المؤذي وتوقي الأرباء الساره وأجلي الأنباء أن المحزنة كان الزمان أمهات هرميجة خبر محزن ما تقولوش وهو داخل ما تذكرش المحزن ولو جال بعد بيلا هتقولوا بتقولوا بطريقة ايه؟ بالراحة وفي وقت ما بيفوق بقى أوي لكن دلوقتي الزوج يفتح الباب قبل ما يوصل بيت فيه كل الاخبار حصل كذا الولد كسر أخوه الولد فتح مش عارف ايه الولد كسر على الولد قبل ما يوصل يكون في التليفون اللي تسئل تفاصيل كاملة يجي الرجل اللي عايز يروح بيجي بإنسان من كتر الصلمة اللي هو فيها فيبقى عايز الأخبار المحزنة ما استطاعت إلى زي أول تؤجليها إلى وقت آخر وإذا لم تجلي مناصر من الأخبار بما ما يجعيه وقد رصفه فإنها تتلمز السبر دي سبحان الله كان وقي المشاعر لما تشوفي قصه متى ابن ابي طلحه لما تيجي تشوفي الاب... ابنها سبحان الله شوفوا في صحيح مسلم لما تيجي نشوف الامر ده قيل يعني وصلت النساء كانوا وصلوا الى مستوى المرأة المراه المسلمه العظيمه ام سليم بنت النحل حال وكانت زوجة لابي طلحه الانصاري انتوا عارفينكم كلكم القصه بس شوفوا القصه وجمال القصه عجيب ففوجئ في ابنها وكان أبو طلحة كان مسافر هيجي من السفر وكانت لها هذا الموقف الفريد لولا ثبوته في الموقف ده في صحف مسلم يعني لظننا أنه من لكن لكنه في مسلم وتقول متى ابن أبي طلحة؟ من أم سليم فقالت لأهلها لا تحدثوا أبا طلحة بابني حتى أكون أنا الذي أقول له الأمر مش أنا لا قال فجاء فقربت إليه العشاء فأكل وشرب قال ثم تصنعت له أنت عارفين تصنعت له إيه يعني تزينت يعني مربطتش البداع لا تزينت له ثم تصنعت له أحسن ما كان تتصنع قبل ذلك فوقع بها فلما رأت أنه قد يعني الأمر انتهى وأصاب منها قالت يا ابا طلحه ارايت لو أن قوما اعاروا عاريتهم أهل بيت؟ لو ناس جيران سلفهم أهل بيت حاجة فطلبوا العارية يعني طلبوا الحاجة اللي هم إيه؟ آه فطلبوا عاريتهم قالهم أن يمنعوهم من هذه العارية أو هذا الجزء اللي سلفوه شيء مسرب قال لا قالت إذن فاحتسب ابنك دم كنشمل كلام دم الكل لا كان عارية عندنا وربنا أخ وربنا قدر أمر قال فغضب وقال تركتني حتى أفعل ذلك وأخبرتني بابني فخرج من بيتي يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله لكما في ليلتكما فحملت فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي معه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى المدينة من سفر لا, يطرق لا يطرقها طرقا يعني يقرب من المدينة لما دخل اقرب المد النبوي من المدينه فجالها الولاده ضربها المخاض فاحتبس ابو طلحه وانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ابو طلحه انك تعلم يا رب انه يعجبني ان اخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج واذا دخل وقد احتبست بما يعني عرفت ان مراتي جالها المخاض قال تقول ام سليم يا ابا طلحه ما اجد الذي كنت اجده خلاص مش لاقي مخاض عايزة يخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فانطلقنا فضربها المخاطح قدمة فولدت غلاما فقالت لأمي قالت أم أنس يا أنس لا يرضع هذا الغلام أحدا حتى تغدو به على رسول ربي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما كان من الصبح أخذ أنس أخوه رحفين للنبي صلى الله عليه وسلم طلقت بي رسول الله فصرفت النبي صلى الله عليه وسلم فلما رؤاني قال لعل أم سليم ولدت ولا فهمت نعم فجئت بك قال النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الولد فوضعته في حجر أو في حجر فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعجوة من عجوة المدينة أتعرفين جمال المدينة ما بعجل ولا فلا كهل في في فيه حط العجوة النبي وعاد إيه يمدغها صلى عليه وسلم حتى ده يعني لما النبي صلى حتى حتى ذابت ثم قد فيه الصبي قعد الولد الصبي يمص فيه العلوى اللي كان بيه. فجعل الصبي يتملضها يعني مص، تعرفين لما تيجي بحنكوا طفل بيحصل ايه يعد يمص كده كالب يرضع بيرضع فيه في طبر فقال الرسول صلى الله عليه وسلم انظروا الى حب الأنصار الطبر قال فمسح وجهه وسلماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله فقيل هذا الولد سبحان الله يعني لما هذا الولد رتق بالزرية وكبر كان كل أولاده حمل كتاب الله وكل أولاده علماء هي دي المرأة سبحان الله لما تيجي تنظري إلى هذا الأمر شوفي لما يعني هل هناك ألمر من ذلك لما شوفي الأمر يعني وكان بعدين فيها بشرة تانية أنها يعني قيل أن هذه المرأة الصادقة قيل عنها النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلت الجنة سمعت خشفا يعني سمع صوت فقلت من هذا قال هذه الغميضاء بنت ملحان ليوم انس بن مالك يعني كان لها مكانه في الجنة ولذلك لما تيجي سبحان الله يعني المرأة في المواقف الزكية المواقف الجميلة المواقف أنها يعني تشعر زوجها بانها ولودة وأنها محبه وأنها صادقة السيدة عائشة رضي الله عنها من المواقف الزكية المحببة في تودد المرأة لزوجها ما قالته أم المؤمنين السيده عائشة رضي الله عنه حين لما حصل من نساء يعتزل انتوا عارفين النبي احتزل النساء كام؟ شهر صلى الله عليه وسلم وكان قد قال ما أنا بداخل عليهم شهرا نبي حصل شيء فالنبي صلى الله عليه وسلم أنا مش هدخل على النساء شهرا من شدة موجدته عليهم فمضى من الشهر 29 بعد 29 دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت أن لا تدخل علينا شهرا وإنا أصبحنا بتسعة وعشرين ليلة أعد هذه الأيام عددا. شو بي كلمات ولذلك يقول النبي اللهم النبي الله تسعة وعشرين تسعة وعشرون وكان ذلك شهر حقاً ففي قول أم المؤمنين ذلك إن أصبحنا بتسعة وعشرين ليلة أعدها عددا. قيل تعبيرٌ يوحي بتعلق قلب الزوجة المحبة الودود بزوجها النبي صلى الله عليه وسلم واستمال القلب الزوج إنها محبة وإنها بتنتظر بزوجها وإنها سبحان الله يعني فالأمر الحصيفة يعني بتعرف قد ايه تجلب الكلمة الطيبة من الزوج شوفوا انظروا إلى شريح القاضي الفقيه تزوج برأة يمكن بعضنا كان يعرف قصة شريح القاضي قاضي المدينة يعني من بني حنظلة في ليلة الزفاف صلى كل من الزوجين ركعتين أول ما جم يصلوا أول ما جم دخلوا بيتهم وكان أول ما دخل كان شريح القاضي قاضي المدينة دخل لأمرأة يعني ما شاء الله في براع في الجمال يعني فأموا كل واحد فيهم صلى ركعتين فأقبلت المرأة على شريح هذه المرأة وأعلى تقول بسم الله والحمد لله وأعلى تقول خطة في ليله الجواز يعني وتقول له إني إمرأة غريبة لا علم لي بأخلاءك فبين لي ما تحب فأفعله وما تكره فأبتعد عنه يلخلوك ده فيقول شريح القاضي قاضي المدينة والله إني مكثت مع عشرين سنة لم أعتب عليها في شيء إلا مرة واحدة وقلت لها ظالمة نعم الزوجة يعني هذه المرأة الزوجة الودود أين هذه المرأة من الزوجة التي دائما قد تطلب المرأة الطلاق وهذا حقها والطلاق كثيرا ما يكون قد يكون حلا البعد بين الزوجين يعني أو في حل بعض المشاكل لكن أين هذه المراه المرأة التي كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أيام امراه سالت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليه رائحه الجنة بعض النساء مثلا يختلفوا في مشكلة وما اقصر هذا وكل مثلا الساعه واحدة بالليل 12 كده طلعني دلوقتي حالا دلوقتي حالا والله انا اذكر يا بناتي اقسم بالله عزيز. انا كنت سبحان الله قدر نسيت التليفون نسيته سيت الفيشه يعني نسيت التليفون والساعة كانت تقرب تقرب الساعه يمكن من 1 1 دي انتوا يعني ايه الناس خلاص بصحى القيام يعني ولقيت التليفون بيضرب طبعا قلت التليفون على طول ده تليفون حد مات يعني و ازاي نسبت التلفون و قدر الله ان انا نسبت التلفون عشان حد منه فرأيه سبحان الله واحدة تتصل بالتلفون على شام عايزة تتطلق من جزء طب تتطلق طب تتطلق حببتي يعني سبحان الله يعني فبقول فبقولي طب انت تتصل انت بالصبح تتطلق حبيبتي ما الصبح ازاي دلوقتي مشون فاذا اين هذه المرأة من المرأة التي تصبر وتصبر وتصبر, وتصبر. وأحيانا المرأة تجد هذا الزوج ليس فيه إلا الخلاص بالطلاق خلاص ما يمنع طلق الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى أحل فيه شرعنا لكن أن تكون المرأة كل كلامها مع زوجها طيب طلق طيب طلق تهديد يعني من نوع من التهديد يعني وبعد كده تطلقها هيطلقها يطلقها واني يجي عليا كده وتبصي بقى تسالي بقى الفتاوي يجيلك الساعه كام هو دلوقتي سبحان الله ظهر امي ده يبقى طلاق واقع يعني طب النهار الله يسعدكم بالنهار خلوا الامر يعني فالامر سبحان الله محتاج الى حساسه محتاج الى من المراه التزام محتاج من المراه الى تروني محتاج من المراه ان طبعا ما يتعلق بالطلاق امور كثيره جدا يا بناتي هي حتى البنت مسكينة الزوجه بيبقى حاجات كتير في حياتها يعني يمكن هو بيروح يشوف حاله ويروح يتجوز ويروح يعمل ويروح وهي المسكينة حالها مع اولادها بتبقى قاعده تخدم ما نعم خلاص فب... ف المراه المسلمه يا احبائي ايضا من صفات المراه المسلمه انها لا تخفي له سرا لا تخفي <تصفيق> بقى بس كتقول ماما ده عنده جد عنده فلوس فأنتها كذا كذا كذا يا ماما دا ماما بس يا ماما ده كل كل تفاصيل حياة الزوج موجودة عند ماما كل تفاصيل اللي بتحبس بين زوجك وأنت وزوجك عند ماما كل تفاصيل اللي بتحبس بينك وبين زوجك عند صاحبتها كل تفاصيل اللي بتحبس يعني أين الامانه حتى ان الواحد اللي يضجر كل اخبار البيوت يا بناتي اصبحت على الفيسبوك مصيبه كل الاخبار الولد رضع الولد مش رضي يرضع الولد خلاص مش عارف بقى عنده بيسنن طلعت وصلنا للمرحله كل ما يخطر على بالك في البيوت كانت بيوت كان اسرار بيوت كان ده بيوت كان من اسرار البيوت انك تعملي ايه أنك تكن بخلي بالك من بيتك وخلي بالك من أسرارك المرأة المسلمة التقية لا تنشر سرًا لزوجها ولا تتحدث إلى أحد بما يكون بينه وبينها من أعمال وأسرار تحافظ على البيت المرأة المسلمة الوعية الجادة لا تتدنى لمستوى استهتار. النبي صلى الله عليه وسلم عندما تحدث عن المرأة المسلمة قال إن من شرب الناس عند الله منزل يوم القيامة الرجل يفضي الى امراته وتفضي اليه ثم ينشر حالهما سر صاحبه كل واحد يروح يقول للتاني ايه ده يقول له صاحبه وهي تروح تقول ايه صاحبتها هذه وهذا وهذه هم شر الناس عند الله اذا حبيتي تكوني شر الله شر الناس عند الله عز وجل اتحدث باخبار بيتك وبأسرار بيتك واسرار الأسرار الخاصه جدا عنك لذلك التحدث قيل التحدث ما يكون بين الرجل والمراه من أبشع أفشاء الأسرار، وما يرتكم هذا الأمر إلا الشرار، ما يرتكب أمر إشاعة الأسرار إلا الشرار، ولذلك أسرار ليس إفشاءها في هذه الدرجة من القبح والاستهانة والاستهجان، ولكنه إفشاء مكروه، لأن حفظ السر في ذاته من الفضائل، ده لو واحد يتكلم مع واحد والتفت كان الحديث أمانة، فذلك إذا كان حديثك مع زوجك. أو الحديث يتعلق بالزوجة بذلك هنا لا يعني أدى افشاء الحديث الذي أصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى حفصة فنقلته إلى عائشة وما تابع ذلك من ما حدث في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرسول اعتزل زوجته كم شهرا فانزل ربي سبحانه وتعالى وإذ اصر النبي إلى بعض أزواج الحديثة فلما نبأت به وأدرر عرف بعضه حتى من, من الأدى شوف النبي صلى الله قال بعض الكلام ويعني يعني انت قلتي كذا وقلتي كذا ولذلك من الادب شوفي يقول رب سبحانه وتعالى لما ان تتوبوا الى الله فقد صلت قلوبكما وان ظهر عليه فإن الله مولا وجبريل وصالح المين والملائكة بعد ذلك ظاهر إذا هذه حمرة شديده من الله على كل من يفشي سرا في بيت زوجية هذا الحديث توجيه بليغ اذا كان ذلك حدث في بيت النبوه فهذا اولى بها في ضايرة بيت النبوة توجيه البليغ للمرأة المسلمة بحفظ سر بيتها لأن هذا من خلق المرأة المسلمة أو من خلق البيت المسلم ومن الحفاظ على أحوال البيت المسلم من الانهيار لأن سبحان الله ممكن جدا البيت المسلم بيت ده كل أسرار يعني كذا بعض الناس يا جماعة أسرار بيوتها كلها بره بعض الناس أسرار بيوتها كلها بر بيتها وهذا ليس من الأذب الإسلام المفروض للإنسان مراعي تماما هذا الأذب وهذا الخلق نقطة أخرى التي من آلام الزوجة المسلمة أن تقف إلى جانب زوجها وتشاركه الرأي يعني تشترك معه في الرأي هذه الأيام المرأة يعني وقبل ذلك يعني لأن لا بد أن نراعي الرأي المرأة لأنه بعض النساء بيكون سبحان الله تكون حصيفة أو تكون ذكية يعني لابد أن يكون هناك تجادل في الحديث لا يقتصر فقط الحياة في البيت على انها الحياة في البيت على أنها تربي الولد الولاد أو ترأكل أو تشرب أو تقوم على خدمه الزوج لكن هناك أمر هام جدا ان الزوجة دي ازاي تكون هي المعين والعون للزوج تعرفين قصة أم المؤنين خليجة رضي الله عنها المرأة المثال المؤثر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم فزع أنuckle نزل عليها الوحي ماذا قالت له شوفي كانت العوم الصديقة الزوجة إذ تكون الزوجة صديقة لما أتها النبي صلى الله عليه وسلم تطريبا يرتدي في موادره ترتعت أوصاله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم زميلوني زميلوني يعني سوفوا تهب هذه المرأة التي ستعلن للنبي صلى الله عليه وسلم وتذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول كان أول ما بني به النبي من الوحي الرؤيا الصادقة كما جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. فكان لا يرى لا يرى رؤيا إلا تأتيه كفلق أي الصبح. ثم حبب إليه الخلاء كان بروح الخلاء. فلما زهد الخلاء يخرج غير حراء يتحدث يعني يتعبد الله فيه وهو التعبد الليالي أو ليالي يظل يتعبد الله سبحانه وتعالى قبل أن ينزل ايه الوحي ويتزود سماري على السيدة خليفة. فتزود السيدة خليفة ثاني ويرجع يتعبت تاني مش تقوله انت اتأخرت ليه انت عدت بقى لكم يوم هناك لا ابدا فتزوده للتعبد الليالي ثم ارجع الى خديجة فتزود لمثلها شايف الزوج العون ثم حتى اداه الحق وهو في غار حراء فجاء الملك ملك وقال لما جاء الملك سبحان الله فيأخذه ياخذني فغطني يعني الأمر شديد حتى بلغ من الجهل ثم أرسل فقال اقرأ فقوم لهم أنا بقارئ فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ من الجهل ثم أرسل شوفي سيدة خديجه رضي الله عنها وبأولها فهو يأتيها ترتجف بوادره حتى دخل على خليجة وكلها زملوني زملوني شوفي السيده خديجه تقوله إيه؟ هي خيفة عليه يعني هو خيف يقول أي خليجة مالي يكون قال لي حاجة يعني أخبرها بالخبر لقد خشيت يا خديجة على نفسي قالت خديجة كلا أبدا أبشر فوالله لا يغزيك الله أبدا تقوله أنت بتقوله بقى شو تقوله تذكر مصفاته الجميلة يعني فوالله لا يغزيك الله أبدا والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتصدق الصدق الأمين وتحمل الكلام وتكسب أو تكسب المعلوم وتقبي الضيف وتعين على نوائب الحق فانطلقت به بخدام بكمان عشان تقول له وتاكد له لكل كل كلامه صح به اليه ورقه بن نوفل ابن اسد بن العزه ده اللي هو إيه كان ابن عم خديجه رضي الله عنها عشان يؤكد له ورقه بن نوفل قال له يا ابن اخي ماذا ترى فاخبره كذا فقال له ايه سبحان الله قال له يا ليتني فيها الذي انزل على موسى هذا الذي جاءها هذا موسى الذي انزل على موسى يا ليتني فيها جذعا يعني يا ليتني فيها ايه يعني شنب قوي ادرعينك في المساله يا ليتني أكون حيا حتى يخرج عمك فيقول يا رسول الله رسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمخرجيهم فيقول ورقة نعم لم يأتي رجل بمثلك لما بيجيش رسول إلا من قومي. هكذا كان فكان للزوجة أم المؤمنين قديجة رضي الله عنها العون ولذلك لما ماتت كان بالنسبة له عمل حزن لما بتموت الزوجة المحبة الصادقة الوفيه العون بيكون الزوج في ايه زلزلة كأن هذه الزوجة دي تركت هوراها سبحان الله يعني أمر شديد جدا في حياته تزلزلة حياته بعد موت خليجة رضي الله عنها ولذلك كانت, كانت, كانت الزوجة وكانت الصديقة هنا نقول أيضا ليس فقط في هذا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكن أم سلمة في صحبه النبي صلى الله عليه وسلم في العام سلس من هجرة يعني لما رحلت مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي صرح الحديبية كانت تهمة موقفا شديدا والنبي كان صلى الله عليه وسلم الرسول يعني أمر كان شديد إنه يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي من العمر كما نرجع يرجع المسلمون عنهم هذا فلا يدخلون مكة وكان الرسول يدرك يعني بالبصيرة المستنيل بهذات ربي لهذا العهد إن مدام مرجع وأمر من الله أنهم يرجعوا من مكة يبقى فيه هناك أمر شديد عند الله سبحانه وتعالى في نصر للمسلمين أما الصحابة فكان الأمر عليهم شديد جدا وعظيم جدا ولزيل يكون هم شوفي إذا يعني يأتي بأصحابه كانوا غضب عمر أو يعني يأتي أبو بكر عمر يقول لأبو بكر إيه؟ أليس برسول الله؟ مشل معناه درسوا الله صلى الله عليه وسلم قال, قال نعم قال أوليس بالمشركين وهم المشركين قال بلى قال فعل ما نوع الدنيا في دينه لين وفِئهم على إننا ما ندخلش مكة فحزَّرَهُ أبو بكر قائلًا قال يا عمر إل زنم فإنِ أشهل أن رسول الله قال عمر وأنا أشهل أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يمضي عمر وقت النبي صلى الله عليه وسلم. فاسألوا السنا سأل أبوك. ألسنا على حق؟ أليسوا على باطل؟ فشوف أنظروا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا أنا عبد الله ورسوله. ولن أخالف أمر ربي. ولن يضيع ربي. هي على الطور. يعني أنظروا بالله عز وجل. يقيم أي أيوانا خرجت وأنا فعلا رحت ما دخلتش مكة لكن فيه يقين إن ربنا سبحانه وتعالى سيحدث أمرا كان مفعولا لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من إبرام العهد ورجع إلى مكة كان ما كان من من الصحابة أنهم لم يحلقوا ولم يذبحوا إلى فما كانت من هذه الزوجه اللي نصحت النبي صلى الله عليه وسلم قالت له إيه مسألة ابدأ بنفسك يا رسول الله اخرج احلق إذن حرفته وسيتأثروا بما فعلتوا وسيفعلوا إذن هي الزوجة اللي يكون رأيها إيه المشورة اللي هو تصحب بالإيه بالحسنة وتصحب بالرأي السليم وتصحب بالنصيحة التي تكون عونا له في طاعة ربي سبحانه وتعالى الزوجة أيضا يا حبائي سبحان الله نعمة من نعم ربي سبحانه وتعالى فلا بد أن تكون الزوجة عون للزوج على الصدق. هي تتصدق كما بدأنا في أول الدرس، لكن الزوجة الصالحة هي اللي تعين زوجها على الصدقه مش لما يجي تصدق أصلاً لمو يتصدق على أخواته لو فقراء أو على أهل بيته لو فقراء أو على أمه لو محتاجة تقول لا امسك إيتك شويه لحسن بعدين يفتقرن إحنا معانا فلوس وبعدين يطمع فينا لا خلي بالك تشجيع الزوج مع هذا الأمر المرأة الرشيدة تشجع زوجها على البذل وعلى العطاء وعلى الإحسان وعلى الصدقه لما تشوف من جميل ما شرحة في ذلك الأمر لما في في النفقة يعني موقف أم الدحداح حين جاءهم الدحداح جاء لها زوجها يعلنها أنها تصدق بالبستان اللي عنده وقال لها خرج منه العيال وصبح أولا دعا يشوفي وعيالها طمعا في أنه عذقا في الجنة فكان جوابها ربح البيع ربح البيع وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان من عذق الرداح لأبي الدحداح في الجنة قاله النبي مرارا تخيلي بقى لما زوجي يجل زوجت قلتها يا إحنا البستان اللي احنا فيه ده والولاد قاعدين يكلوا فهم لسه من البستان وحاطين خكمهم من البستان من الطمر والبرح اللي فيه خرجيهم بره لانا انا تصدقت به هل قلوا انت لا تخرج منه انت برا لك حاجة اكيد انت انت جميت ده بستان هتتصدق يعني فأقولك هنا سبحان الله نقول المرأة الصالحة يا احبائي تعرف ان الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة لا يغيب عنها انها تكون خير متاع يعني ما انها خير متاع يبقى تكون المراه كون إيه هيئتها ازاي شكلها ايه لما تيجي تعرف انها زوجة يعني يبقى زوجة شكلا وموضوعا ومعامله وانوثه في كل النواحي يعني ما الراجل حس ان الزوج اللي معادي دي عباره عن ايه فارس عسكري يعني اه فلا لا يحب أنها تكون يعني هي ما خير متاع خير شيء عند الراجل زوجته أنت زين تكوني كل يعني كأنك زوجات الدنيا كلهم هذا الزوج ولزيل يكون لا يحب أنها تكون خير متاع هي عرفت كيف تدخل قلب زوجها وتملأ نفسه ولزيل يكون يقول النبي صلى الله عليه وسلم أكل النبي قال من سعادة من آدم ثلاثة ومن شقاقه من آدم ثلاثة من سعادة من آدم المرأة الصالحة لانها لو صالحه تبقى فاهمه هيتعمل ايه دورها ايه الواجب عليها ايه المفروض في, رق في رق يعني المراه الصالحه من من اسباب السعد المراه الصالحه والمسكن الصالح والمركب الصالح ومن شقاوة ابن آدم المرأة اللي هو ايه السوء والمسكن مراه سوء يعني ايه مراه سوء يعني سيئه لسانها طويل دائمًا بتنكد عليه مش أدرت تقوم بمسؤوليات بيتها طول النهار سبحان الله طول النهار سيبالوا البيت وهي مش كأنها مش الزوجة طب أنت متى تكوني الزوجة المرأة سوء والمسكن السوء مسكن ما فيوش بركة يا بناتي المسكن ممكن يكون كبير جدًا لكن ما فيوش بركة ما فيش اطلاع وطقورآن ما فيش صلاح ما فيش طاعة ده مس ده مسكن سوء والمركب السوء والمسكن السوء والمركب السوء دي متمند حديث هذا الحديث يعني ولذلك قيل من هنا كان حسن تباعه للمرأة لزوجها ودخولها قلبه من الدين لأن في ذلك عرفة للرجل وحصانة للرجل وتوطيد للعلاقة وفطرة سليمة للمرأة ولذلك كان واجب على المرأة أن تتزين لزوجها سعاد كثيري يا بناتي كانت بعض المشاكل ان تيجي مثلا واحدة بتتصل بالتليفون وتقول إيه بقى انه كبر شوية وزوج عايزها هي تتزين له بتبقى دي مشكله الراجل كبر وعايز زوجته تبقى زوجه حتى تتزين حتى بالثوب الجميل او بكذا بيت بكل المفروض ان من حق الزوجه طالما هي زوجه يبقى المفروض أن تتزين للزوج بالزينه بالحلي بمعنى تبدو انيقه جميله انيقه جميلة يعني بمعنى لما يدخل الزوج البيت ما يبقاش هو جاي من بره شيء في الشارع آه آه الستات الستات يعني ستات ويدخل البيت يجد في البيت الزوجه ربطة وسبحانه وتشتكي من كذا وكذا وكذا ونكهديه بقى فوق ده كله نكهديه بتدور تعرفين ممكن تدور على النكد بحيث ان هي تبقى البيت كله ايه فاق لكن تتزين حقه مش انت عايزة باب الجنه كلها ده من ضمن الحق انك تكون الزوجة هكذا تدخل السرن على قلبي يعني يشعر بالسعادة في وجودها اذا كانت عليه نساء السلف العكفات على عبالة ربهن وتلوة القرآن وعلى ام المؤمنين سيدة عائشه رضي الله عنه وغيرها فقد كنا يرتدينا اسياء واتخذنا الحلي في لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أزيل قيل دخلت بكرة بالتعقب على أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها، فسألت عن الحناء، فقالت شجرة طيبة وما أنطهور، وسألتها عن أشياء تنيان، فقالت فزينة، فقالت إذا كانت لك زوج، ف يعني استطعت أن تنت يعني تنتزع مقلتيك، فتضعي يعني بمعنى صح ت له له من بيته، ففعلي. يعني شوفوا هو عايز ايه تعملوا لها طالما اعمليه للزوج طالما ان هذا الامر لا يكون فيه معصية لله سبحانه وتعالى احنا كده على وشك المغرب خلاص ازين هم همي همي بقى الدرس كده ونقول سبحانه الله وبحمده اشهر ان لا اله بأهم استغفر واتوه اليك ومخصر لأظم رضوحنا يا رب العالمين ان نكون ممن استمع القول فاتبأ احسنا